لهم من العذاب مدّ ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً واتخذوا من دون الله آله تلي يكون لهم عزة كلا سيق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 111. وانتخذ الرحمن ولدا 112. لقد جئتم شيئا إدا 113. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 114. للرحمن ولدا